الله من الشيطان الرجيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشادون الزور وإذا مروا إِلَّا الَّذِينَ كَرِمًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَأُمِّيِّنَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرأة أعين وجعلنا للمستقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وَرَيُولا قَوْنُ فِيهَا تَحِيَّتُهُ وَالسَّلَامُ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دعاءكم. فقد كذبتم فتعوا فيكون لزاما صدق الله العظيم